أغدوها شهر ورواحها شهر أسألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا على آل داود شكرًا وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قرّت بينت الجن أَلَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغِيبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنَ فِي مَسْكَنِهِمْ آ جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلة طيبة ورب غفور فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 وَيَدْعُونَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ فِيسَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عن قُلُوبُهُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ من السماوات وَالْأَرْضِ قُلِ او اياكم لعلى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروني الذين لحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون مَتَى هذا الوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقضفون بالويب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب